أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي يجي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أن لقوم أجر كبير وأن الذين لا يؤمنون بلا خيرة اعتدنا لق بمعذبنا لما ويدعو الإنسان بالشر دعاء ق الخير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 فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ لِيَسَاعَجُلا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا آية نهاير مبصرة مبصرة لتي بتغوف ظلا من ربكم ولتعلم عد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وتفصيلة وكل إنسان نلزمه طاعة نُقِي وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ نَذْلَبْنَاهُ طَائِرًا غُفِي نُقِي وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا الْقَاجُ أقرأ كتابك كفآ بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها wa Zi taziru wasiratu izra okhra emeletwa kwako na uongofu.com